اسوارنا من ذهب معدني معدن ذهب معروف في سوق الذهب يا باشتروني اشتروني ورجعوني ورجعوا عليا وما لقوني اسوارنا من ذهب واعرف قيمتي لكن منو بالناس يعرف قيمتي مريله كبيره اللي اشترتني لفتني بقماش وخفتني حسيت ساعتها ازجلتني بصندوق هالمليان حاجات وبس الظلام ويانا يبات ودعيت ان تحتاج مرة صارت العشر وياه مرة وحتاجت وجت طلعتني صار لها مدة مفارقتني وباعتني للناس الباعوني المداهم الباعوني بعتني للناس الباعوني ووي الاساور علقوني ومربي شاب ويا بنية اختارانيهم مجمل كديه وواجتراني إلها هي وانا أشكره وصه به من ذهب بمنصب بمنعصب من شعر الذهب يا ما ضفتي بني فيها ومن تحزن نحزن حزن عليها حبيتها حب ما بلحظتها بلحظات تكبر أكبر أناي ودعيت أن تبقى ويموت هو وتبقى هي ما الكيما تموت تبقى هي وشاء القدر ان يرحل الشعب وابقاني ذكرى مني الاحباب تغطيني ملهوفه بشعرها والضوي يا ناس صدرها ساعة تلفلي بين الضلوع وساعة تمسح بين الدموع دموعها نار احرقني نزلا على خدودي وتشواني وليوم ما فرقت بيا وانا اضل اهواها هي ومنحتاج فيهم البلد ورعت بيه للبلد رد الذهب للذهب بعدين معدى الذهب إسوارنا الذهب بوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بن كود 227077A بوح عبدالله